ولكن كثيرا من يحرش على طبعيف هذه الحكاية ممن له مرامي سعيد مداهب الجهمية ومحاولة تشويص صورة السنة ولكن يحاولون دائما الطعن في خالد القسري ونحن ننزله عن بعض الأشياء ولكن يبقى إن تبرت هذه الحكاية فقد أصابت في قتله لا مانع من تصويب المصيب في الصواب وإن كان علي أخطاء كثيرا إلا ليس كاثرا ولكن يبقى أيضا أن الجعد بن ابن ظالم وأنه جهمي معطل وأكثر واهل العلم على تكفير الجهمية كما شار إلى هذا المعنى أيضا الإمام القير رحمه الله نقل عن الإمام اللالكائي لقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء البلداني واللالكائي الإمام حكاوا عنه بل قد حكاه قبله الطبراني وهذا تكثير للنوع وليس تكثيرا للعين إلا من قامت عليه الحجة فمن قامت عليه الحجة فإنه يكفر بإنكار العلو والقول بخلق القرآن ونفي صفات الله جل وعلا